بوك تو ايكو تفريش واحد وثلاثون في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة اكتا ستارتار چاي من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات amar من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه أمر أكتا ديزارد جاي. من فضلك الحلوة من فضلك الحلوة أمر فتانو كريم شاهو أكتا آيس كريم جاي. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة أمر هول أثوبا بونير جاي من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنه عمرا خبر خته من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر عمرا دوپورের খাবার খته جاي من فضلك نريد ان, أن نتغدى من فضلك نريد أن نتغدى عمرا خبر خته من فضلك نريد أن نتعشى من فضلك نريد ان نتعشى اپنر جل خبرير جونو كي جاي تريد حضرتك للفطور ماذا تريد حضرتك للفطور جام ايبون موضو ديه رول خبز حمام صامولي مع المربى والعصل خبز حمام مع المربى والعصل سوسيج ايبون چيز ديه توست خبز توست مع سجق وجبنة خبز توست مع سجق وجبنة اكتا شد كرا ديم দয়া করে আর একটা দই দিন من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك ايضا ملح وفلفل ديا من فضلك كوبايه ماء أخرى من فضلك كوبايه ماء أخرى